الحمدلله ب ش ر ك نامت, نامت عيوني ولو ترجع الدنيا فيني والله م خ ت ا ر ك ت س أ ل ن ي عن حالتي في البعد وشلوني انا سعيد بغيابك وانت شخبارك

انت شخبارك شخ الحمد لله بشركنا م ت ع ي و ن ي ولو ترجع الدنيا فيني والله ماختارك ت س أ ل ن ي عن حالتي في المود وشلوني انا سعيد بغيابك وانت شخبارك

なかす ر منهم نسوني وين ليطروني وان كان حبه غيري

س ع ت افكر باصلك واشغل ظنوني وفر كلامك واحاسيسك واذاقك

「わか蘭にせいて」「こんちは。<音楽>